رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك ضطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل كفار عنيد